لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لهم صل على محمد وآل محمد وذلك على محمد وآل محمد لما صليت وعباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد نستكمل بمشيء طبقنا تبارك تعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح لأصول الفقه وقلنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من التعليق على خمسة مداخل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن الدليل الأول وهو القرآن الكريم. وتكلمنا في المدخل الأول عن تعريف القرآن الكريم. ثم في المبحث الثاني عن حجيته وبينا في المبحث الثالث أن الأدلة كلها ترجع إلى القرآن الكريم وفي المبحث الرابع ذكرنا كيفية بيان القرآن الكريم للأحكام، وذلك عن طريقين الأول البيان بالنصوص الخاصة المفصلة تبيان المواريث والمخرمات من النساء وعدد الطلاق ونحو ذلك، ثم الأكثر والأعم وهو البيان بالقواعد. والنصوص العامة وختمنا الحديث بدلالة القرآن على الأحكام هو المدحث الخامس وقلنا ان دلالة القرآن على الأحكام قد تكون قطعية اذا لم تحتمل الا وجها واحدا من وجوه الدلالة وقد يكون ظنيا إذا تعددت الاحتمالات ونبدأ حديث الليلة إن شاء الله تعالى بالكلام على المبحث السادس هو يتعلق بالقراءة الشاذة قال المصنف المبحث السادس القراءة الشاذة والاحتجاج بها على إثبات الأحكام القراءة المراد بها هنا طريقة أو طريقة ومذهب في النطق بالقرآن الكريم نقول قراءة ابن مسعود أي طريقته ومذهبه في قراءة القرآن الكريم أو النطق به الشاذة في لغة العرب المنفردة والنابرة ومنه قولهم شذت الداب إذا انفردت عن القطيع ومنه أيضا قولهم إنما يأكل الذئب من الغنم الشاذ أو الشاردة أو المنفردة فكلها معاني واحدة وأما في الاصطلاح ففي تعريفها خلاف أي تعريف القراءة الشاذة ذكر من هذه الأقوال ثلاثة الأول القراءة الشاذة ما ليست بمتواترة فقراءة ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما في بعض قراءتها وكقراءة الحسن البصري والأعمش مثالها قرأ ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات بإضافة كلمة متتابعات وهي ليست في قراءة حفص التي نقرأ بها وقرأ ابن مسعود السارق والسارقة فقطعوا أي نانهما والقراءة المتواترة فقطعوا أي ذيهما ومثل ذلك قراءة حقصة وعائشة رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذه ايضا اضافة ليست في القراءة المتواكرة لصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قامتين قرأت حفصة وعائشة والصلاة الوسطى صلاة العصرية وقرأ ابن أبضاس وظن أنه الافتراق أرأها وأيقن أنه الافتراق تظن هي القراءة المتواترة وأيقن هي القراءة الشاذة. ثانيا في تعريف القراءة الشاذة ما تخلف فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة وشروط القراءة الصحيحة ثلاثة أولها أن توافق اللغة ولو بوجه توافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه ثانيا أن توافق رسم المصحف العثماني ولو احتمالا ثالثا صحة اسنادها جمعها ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة قلنا إن هذه القراءة شاذة أو حكمنا عليها بإنها شاذة القول الثالث في تعريف القراءة الشاذة ما لم يصح سندها سواء وافقت اللغة ورسم المصحف ام لا هكذا قال الشيخ والظاهر ان هذه ليست من القراءة الشاذة بل هي باطلة لان ما لم يصح سنده فهو باطن لا يقبل بحال ولا ينسب حتى لمن نسبت إليه فإذا كان مثلا في السند إلى ابن مسعود أو ابن عباس أو عائشة الذين وردت القراءة من جهتهم إذا كان في هذا السند ضعف فلا يمكن أن نقول هذه قراءة شذ بل لا نقطع ولا يصح أن ننسبها إلى من نسبت إليه حتى يصح السند إليه يعني طرع عن ابن سعود مثلا بسند صحيح أو عن عائشة بسند صحيح. أما إذا لم يصح سندها إلى هذا أو ذاك فإنما نسميها قراءة باطلة وليست شاذة فصحة الإسند لابد منها حتى وإن كانت القراءة منصوفة بإنها شاذة فالتفسير الثالث اللي ذكره المصنف هنا ليس بسبب لأننا لا نقول فيما لم يصح سنده شاذ بل نقول باطل فأي قراءة لم يصح سندها أو لم توافق اللغة بوجه من الوجوه هي باطلة لا تجوز القراءة بها ولا الاحتجاج بها باتفاق طيب هذه القراءات قبل أن نتكلم في بيان حل النزاع وهل يحج ولا لا لا تسمى في الحقيقة قرآنا إنما تكون من قبيل أحاديث الآحاب إذا ثبت اسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لو هذا الصحابي أو ذات قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا هتبقى حديث. لكنه وارد عن طريق صحابي واحد فليست له قطعية الحديث المتواتر أو شرطية القراءة المقبولة وهو التواتر في نقلها، أم قد تكون من قبيل تفسير الصحابي، فمثلا قراءة ابن عباس وأيقن أنه الفراء، ده تفسير لظن بأنه المقصود بالظن هنا اليقين وليس اللفظ على ظاهرها، وكذلك زيادة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذا مذهب ابن مسعود في كونه يرى وجوب التتابع في صيام الكفار ونحو قراءة حفص وعائشة والصلاة الوسطى صلاة العصر هذا بيان منهما للمراد بصلاة الوسطى فهذا اكتهاد منهما في ديانها قد يقول قائل لماذا وجد هذا في مصحفي ابن مسعود ابن عباس او عائشة او نحو ذلك نقول ان المصاحف كانت ملكا لاصحابها فكانوا يكتبون فيها كما يكتب صاحب الكتاب منا بين السطور ما يوضح له العبارة او ما يفسر به بعض الكلمات او نحو ذلك يعتبر ان هذا الكتاب خاص به ليس لعامة الناس فلما جمعت هذه المصاحف وجدت هذه الزيادات في مصاحف هؤلاء فحملت على أنها قراءة شاذة وغمّا كان رسم المسخة العثماني متواترا عدوا ما خرج عنه آحادا أو شاذا فقالوا القراءة الشاذة ما صح سندها ووافقت اللغة من وجه وقالت رسم المصحف العثماني وقالت رسم المصحف العثماني وهذا هو المعتمد في تعريف القراءة الشاذة جمعت شرطين من شروط القراءة الصحيحة وهما صحة السند وموافقة اللغة لكنها خالفت الرسم العثماني الذي وقع الاتفاق عليه بعد جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن في مصحف واحد واشتهر بمصحف عثمان أو بالرسم العثماني. طيب محل النزاع في هذه المسألة ما هو؟ قال ومحل النزاع في هذه المسألة هنا ما صح سندها ولم تتواتر هل يستدل بها على إثبات حكم شرعي أم لا فهنا جعل المسألة محصورة في عدم التواتر تراء وردت لطريق فرد او فذ او احاد ولم تبلغ حد التواتر وهو ان تنقل عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب لا اختلاف العلماء وسيأتي ان شاء الله في بيان الحديث المتواتر العدد الذي قال به العلماء في كل طبقة من طبقات الحديث المتواتر او القراءة المتواترة قال وذلك ان ما لم يصح سندوها لا خلاف في عدم الاحتجاج بها وكذلك ما تواتر منها لا خلاف معتبرا في الاحتجاج بها زي المتواتر من القراءات يحتج به وما ليس فلا فهذا هو محل النزاع وما لم يصح سنده فلا يقبل ولهذا قلت الأولى إن نسميها قراءة باطلة أو مردودة أو نحو ذات. طيب رأى الشدة اللي اتفقنا الآن على أنها خالفت الرسمة العثماني فقط ولكن صح سندها ووافقت اللغة من وجه اولو من من وجه فلق العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول أنها أي القراءة الشاذة لكلفة الرسم العثماني خج في إثبات الأحكام وهو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية ودليلهم قالوا الظاهر نقلها على أنها قرآن، أما هؤلاء الصحابة لما قرأوا بها قرأوا بها على أنها قرآن ولم يصرحوا بأنها تفسير لكلمة أو بيان لمذهب أو نحو ذلك. قالوا فإذا لم يصح كونها قرآنا لعدم التواتر من شرط القرآن إن يكون متواتر وهذه ليست متواثرة فلا تخرج عن كونها خبرا مسموعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق البيان للآية إذا هنا آله إن لم يكن الصحابي قرأها أو كتبها على أنها قرآن. إذا أقل ما يقال إنها حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأخذ فقمة الحديث لو حديث الآحاد ويصح الاختيار به. واعترض على هذا لأنها لا يمكن أن تكون قرآنا. لأن القرآن متواتر ويدير متواترا، وكذلك لا يصح أن تنسى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصرح من قرأ بها. أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأصل أننا إنما نحكم على الشيء بإسنابه وليس لنا أن نتكلف في كل قول قاله صحابي أو قراء قرأ بها صحابي فنقول أكيد ولا بد ولازم إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس ونعتبر قديم أحاق يحتج به لم يصرح يبقى الأصل إن هو قول للصحابي أو مذهب لهذا الصحابي ومن هنا جاء القول الثاني أن الكراءة الشاذة ليست بقجة وبه قالت المالكية وبعض الشافعية كذا قال ويضاف إليهم رواية عن أحمد وهي رواية أيضاً عن أحمد وهو الذي صحقه الآمدي وابن الحاجب والسمعاني والنووي قالوا إن القراءة الشاذة ليست حجة ولا يستدل بها إلا على إنها قول صحابي أو مذهب صحابي وسيأتي إن شاء الله الكلام عن مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا ودليل هؤلاء الذين قالوا إن القراءة الشاذة ليست حجة قالوا أولا ليست قرآنا لعدم التواتف وليست سنة لأن القارئ لم ينقلها على أنها سنة فلا حجة فيه فاعترض عليه بأن اعتبارها سنة لا يشترط فيه تصريح الراوي بذلك بل كثل قراء وظاهر الحال هذه الحقيقة لا يقول به المقدثون إنما المقدث يعتمد على الإسناد وسمي بذلك لأنه بيستمد إليه للحكم على المتن هل هو ثابت ولا غير ثابت وشرق هنا إن الصحابي يصرح بأن سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيما إذا كان محتملا لي الاجتهاد يعني إنه يحتمل أن يقال من قبل الرأي بد هنا إن يصرح الصحابي بإن سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما لم يدخل في دائرة في الابتهاد أو ينتج عن الرأي فهذا نقول لا دخل للرأي فيه فالأصل إن يكون سمعه من النبي صلى الله وسلم وإن لم يصرح به كأمور الغيب والمعاد والثواب ونقل ذلك فهذه أمور لا يمكن أن الصحابي يحدث بها إلا إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أما شيء يتعلق بالفقه أو بالتفسير وديان الأحكام نحن ذلك فلا يمكن للصحابي أن يتهد فيه ونحن نرى كثيرا من الخلاف بين الصحابة دي في تفسير بعض الكلمات أو حتى في بعض الأحكام بناء على اختلافهم في التفسير فمن فسر مثلا قوله تعالى او لا مست من نساء بمطلق المس قال ان مس المرأة اي وزء منها واي امرأة سواء محرم او غير محرم ينقض الوضوء ومن حمل المس هنا على الجماع قال ان الاية بتنص على الغسل ومس المرأة ده ينقض الوضوء إلا أن يكون بالجناع فاختلافهم فتف... في التفسير فرقب عليه اختلافهم في الحط وهل مسل المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء يبدل أول ل... الذين قالوا بأن قراءة شاذة ليست خجة إنها ليست قرآنا لعدم التواتر ولا نستطيع القطع بإنها سنة لان الصحابي لم يرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم رضيتنا هنالك ان نقلنا موقوفة على هذا الصحابي او ذاك ثانيا هذه القراءة يحتمل ان تكون مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان تكون موقوفة على الصحابي اجتهادا منه والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستبلال او سقط به تعين الاستبلال ودى النفض فإحنا الآن في يعني حيراً من أمرنا هل هذا الصحابي صنع من النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يسمعه خلينا العلم في احتمالات الاحتياط للشريعة يجعلنا نقول لا هو يبقى موقوفاً على الصحابي حتى يصرح برفعه قال واعترض عليه بأن احتمال الاجتهاد احتمال مربوح وعلى خلاف الظاهر هذا في الحقيقة بل الظاهر خلاف ما قال الشيخ لأن الصحابة لهم اجتهادات كثيرة وفي مسائل ربما أوضح من هذه المسائل فيكون اجتهادهم هنا مقبولا ويقى هذا كما قلنا مذهب صحابي أو قراءة صحابي لاظير وعليه الذي يترجع والله أعلم ان القراءة الشاذة لا يستدل بها على الاحكام حتى يرفعها من قرأ بها الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون ضمن السنة التي يقتج بها كما سيأتي بيانه في باب الدليل الثاني من ابلة الاحكام اللي هو السنة النبوية المطهرة قال المبحث السابع اختلاف القراءات واثره في الاحكام الناظر في القراءات يجد بينها اختلافا وهذا الاختلاف يكون في اموه هما امرين بالضبط الاول سفارة النطق بالكلمة كالإمالة والمد والإظهار والإضغام وغير ذلك فهذا النوع من الاختلاف لا أثر له في المعنى والحفظ يعني أنا لو مديت كلمة مثلا ست حركات وغير مدها حركتين اثنين أو أربع حركات هذا لا يغير المعنى في الحقيقة لو أملت الحرف غيري لم يفعل ذلك هذا لا يؤثر وإنما هي اختلافات في القراءات فقط هذا يظهر الهمزة والآخر لا يظهرها هذا راجع إلى اختلاف الألسنة التي نزل عليها القرآن ونطقت به الأمر الثاني يقع فيه الاختلاف في الحروف. اللي بنقول عليها دنية الكلمة او مكونات الكلمة يبقى اختلاف الحروف والحركات اي الضبط وهذا النوع يترتب عليه اثر في المعنى والحكم فينزل تعدد القراءات منزلت تعدد الآيات بسبب اختلافها في المعنى وطبعا والقصد في القرآن الكريم أن ندرك معناه بتدبر آياته كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا وللألباب وهذا التدبر يعود علينا بمعرفة المعنى ومن ثم معرفة الأحكام التي يتضمنها هذا النص أو ذاك. فإذا حصل اختلاف في دمية الكلمة للحروف المكونة لها أو في ضبط هذه الكلمة أشك إن المعنى بيتغير تماما وهذا ليس في الأحكام فقط بل في العقائد ايضا فمثلا لو قرأ قارئ قول الله تبارك وتعالى تكلم الله موسى تكليما لو قرأها وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا بَا المتكلم هنا على القول او الكراءة الصحيحة الاولى المتكلم هو الله سبحانه وضحاً به وَكَلَّمَ الله موسى لبقى هنا الله فاعل وموسى مفعول وقع عليه فعل الفاعل وعلى القراءة للفطأ وكلم الله موسى تكليم هنقول هنا الله مفعول مقدر لذلك المتكلم وموسى عليه السلام وبهذا التأويل أنكر البعض صفة الكلام الثابتة للباري جل وعلا لكن طبعا مرضوض عليهم بقول الله عز وجل ولما جاء موسى مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَتَلَّمَهُ ربه هنا انتهى المسألة ولا سبيل إلى التأويل الأول بل إن الله تبارك تعالى لما كلف بني إسرائيل أن يدخلوا باب المقدس طالبين حط الذنوب عنهم وقولوا حط هرفوا القول فقالوا حنفا فأزادوا حرفا فبدلوا كلام الله جل وعلا بزيادة حرف اللي إحنا بنقول عليه التغيير في ذيل الكلم وعندنا هنا الذين حرفوا أيضا صفات الرب جل وعلا قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى هم زادوا حرفا وقالوا استولى وقالوا استوى هنا بمعنى استولى كان أو أهل الكتاب أضافوا النون والذين حرفوا وضلوا من هذه الأمة أضافوا اللام في استواء وجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء ولا يمت هذا المعنى إلى حقيقة اللفظ بصلة إلا لتجريد الله عز وجل عن صفاته سبحانه وبحمده فالحاصل هنا إن سواء غيرنا في دمية الكلمة بإضافة حرف أو حرف المعنى يتغير بل لو غيرنا في ضبط الكلمة جعلنا المرفوع منصوب أو العكس فهذا يغير المعنى جدا بل قد يأتي بما لا يتصور يعني حدثني أحد الشيوخ اللي كان عنده خطبة في مسجد فحصل نوع من الخ الخلق أو اللبس فذهب إلى مسجد آخر غير المسجد ال كان ينبغي أن يذهب إليه فسبقه الخطيب المكلف بالخطبة في هذا المسجد وكان يتكلم في جنود الله التي لا يعلمها إلا هو طبعا ليس السيسو محمد إبراهيم وإنما أتى بحديث في البخاري لكنه قرأه خطأ قال وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا والدبور وجعل يتكلم عن الدبور لست أدري الذين مع يعرفون الدبور أم لا يعرفونه وحشرة معروفة عندنا في مصر بهذا الاسم. ايوه نعم قويس من اخت قال دكبور النحل او غير النحل ايضا هو حشرة نعم فبدل ما يقول الدبور فقال الدبور شوف الفرق بين الكنين ايه تخفيفه ده جديد هو الحشرة اللي احنا بنتكلم عليها الان كل الاخ جعل الخطبة كلها عليها والحقيقة الدبور هي الريح العاتية تشوفوا اللعنة راح فين يعني من حشرة للريح بسبب الخطأ في الضبط ان مثلا لو قلت واحد مثلا اسمعه يقرأ قول الله تبارك تعالى فادع لنا ربك يخج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفتائها وفومها وعدسها بتسكين الدال ما يقول عدسها قال عد عدسها في اختلاف في المعنى ولا لا اختلاف كاختلاف اختلاف السماء والأرض ان كلمة عدس هو الحب المعروف اللي حمد نتل وان كان يعني مشهور عندنا عدس بالتسكين انما هو في الحقيقة بالتحريك عدس ان كلمة عدس بالتسكين ف هي لقظة لحث الدابة على الإسراع في الجد، فلو واحد قال أنا كانت حكس كلامه خطأ لأن كلمة حكسي بالتسكين زي ما قلت كلمة لحث الدابة على الجد، هذا لا يؤكل هذا الكلام لا يؤكل طبعا إنما اللي يؤكل العبس وهكذا فالشيخ اللي بيتكلم في مسألة اختلاف القراءات يعني إذا حصل الاختلاف ذلك في دنيه الكلمة بإضافة حرف أو انقاص أو في حركات الضبط رفع نصب وضر وتسكيل ونحو ذلك وضرب أنفلة على ذلك لكن أنفلة يمكن أن تقبل خلاف اللامة ذكرته الآن لأن اللي ذكرته سببه الجهل باللغة قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرأ بعضهم في القراءة السبعية أرجلكم بفتح اللام فتكون معطوفة على المغسولات السادقة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيبيكم إلى المرافق وَانْشَقُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُوْلَكُمْ إذن أرجل هنا بالفتح معطوفة على الوجه والأيدي إلى المرافق وهذا لا إشكال فيه وقرأ آخرون أرجلكم بكسر الله فتكون معطوفة على برؤوسكم فيكون فرض الأرجل في الأول الغسل، وفي الثاني قراءة الجر النسح تختلف المعنى والحُب، فأخذ الجمهور بقراءة النصب وأخذ بعض العلماء من المتقدمين مولى بن أباز بقراءة الجر، وبعض العلماء خيروا بينهما، لكن الصواب في هذه المسألة وجوب الغسل. ما دامت القدم مكشوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة فالتعجلوا في وضوئهم فلم يغسلوا أعقابهم قال ويل للأعقاب أو قال للعراقيد من النار يعني هم أرهقهم العصر خافوا خروج الوقت فتوضأوا بسرعة فمسحوا على أعقابهم دون أن فسمع فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوت ويل للأعقاب أو للعراقين من النار فدل ذلك على أن الغسل هو المتعين لسيما وإن أصبح الغسل هذا مما يميز أهل السنة عن الشيعة الرواقب الذين يقولون بالمسح فقط مثال آخر قال قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهر قرأ الجمهور يطهرنا فيكون المعنى حتى ينقطع دم الحيض وفي بعض القراءات يطهرنا فيكون المعنى حتى يغتسلن غسل الحيض هنا بعض العلماء يقول طيب نحن لا نقول إن هذا اختلاف ذر ولكن سنجعل إحدى الروايتين مفسرة لرواية إحدى القراءتين مفسرة للقراءة الأخرى نجعل إحدى القراءتين مفسرة للقراءة الأخرى فتكون قراءة يطهرنا مفسرة لقراءة يطهرنا ويكون الواجب على المرأة أن تغتسل لتصلح للوقع وأنه يحرم وطقها قبل أن تغتسل وإن انقطع دمها تماما في المطلوب لتحل لزوجها أن ينقطع الدم انقطاعا تاما وأن تغتسل الوسل الشرعي بخلاف من قال أو من أخذ بالقراءة الأولى وقال حتى يثور يعني ينقطع الدم إذن يجوز وطؤها دون أن ترتسل وهذا قول قلة قليلة من العلماء ضرب مثال ثالث قال قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مُسْكِينَ فرأى الجمهور يطيقونه والمعنى يقدرون عليه وعليه ذل حديث سلمت من من أن هذه الآية كانت في أول فرض الصوم وأن من أراد أن يفقر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسفتها ويقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقرأ ابن عباس يطوقونه والمعنى يتكلفونه بمشقة أو يطيقونه بشيء من الحرج والمشقة وعلى هذا تكون الآية رحصة لمن يشق عليه الصيام كالشيخ الكبير وطبعا الشيخ أراد بهذا إن يقول إن اختلاف العلماء في القراءات الاختلاف الذي يغير المعنى تتركب عليه أحكام مختلفة وضرب لذلك مثالا ب. هذه الأشياء أو الآيات التي سمعناه ومن ذلك أيضا مثل آخر تفسير القرؤ في العدة بالأطهار الذين قالوا في قول الله تبارك وتعالى ومنطلقاته يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فسرها بعضهم بأن المراد بالقرؤ هنا الطفل واستدلوا ب تراءة ابن عمر فطلقواهن لقبل عدتهن أن يطلقها طاهرا فتلك المدة التي تستقبل بها العد يريد أن تبدأ فيها قال ابن باز رحمه الله تعالى وذكره الشاطئي في الأم مع أن المشهور عنه عدم الاحتجاج بالقراءة الأحادية ولعله احتج بهذه القراءة لأنها مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الصحابة كما في قراءة ابن عباس المتقدمة وقال في أبو حنيفة وأحمد فقالوا لا إنها الحيط وهذا بخلاف مذهبهما أيضا في الاحتجاج بالقراءة الأحادية فلعل هذه القراءة لم تصح عندهما وطرق الاحتجاج بها واستدل بغيرها الحاصل انه اختلاف القراءات اذا تعلق بالفروض اللي يبنيت الكلمة او بالضبط ضبط الكلمة من جهة الرفع والنصب والجر والتسكين ونحو ذلك فهذا يترتب عليه اختلاف في الأحكام. بهذا انتهى الكلام عن الدليل الأول من أدلة الأحكام باعتبار ما ذكره الشيخ. لكن سنضيف هنا بعض المسائل. أرجو الانتباه لأنها ليست موجودة في الكتاب وأرجو أن بعض الإخوة لو استطاع أنه يكتبها ورائي وينشرها بعد ذلك فلا حرف أو هذا يعني يكون أولى كيف تستفاد الأحكام من القرآن يعني أنا الآن قرأت آية أو آيات هذه الآية أو الآيات فيها أحكام شرعية كيف أستمد هذه الأحكام من هذه النصوص نقول الآيات الدالة على الأحكام في القرآن نوعان الأول ما جاء بالحقن صراحة فالذي يستفاد من سورة البقرة والنساء والمائدة من الفرائض والحلال والحرام فهذا بمجرد ما ينظر الإنسان في الآية يقول الآية دلت على كذا أو نقول هذا نص صريح في كذا النوع الثاني ما يؤخذ بطريق الاستندار ما يؤخذ بطريق الاستنباط وهذا قسمان الأول ما يستنبط بالتدبر لنفس الآية ما يستنبط بالتدبر لنفس الآية مثاله استنباط صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب من قوله تعالى فالآن داشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهنا أبقى الإذن في الجماعي والأكل والشرب حتى يتبين الفجر إذن هذا لا يمكن أن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر في هذه المدة كان جنبا وصيامه صحيح ويؤكد أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جناح أهله، ثم يغتسل ويصلي. هذا هو القسم الأول، وما يُستَلْبَطُ بالتذبّر لنفس الآية. الثاني، ما يُستَلْبَطُ بضميمة آية أخرى، يعني نجمع بين أيتين لكي نعرف الحُق. مثاله استنباط اقل مدة للحمل يعني اقل مدة للحمل شرعا كان هذا استنبط استنبطه علي بن ابي طالب من ايتين ضم احدهما الى الاخرى ففرج بالأذن وهما قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وقول المولى جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله أي المدة الرضاع اللي يفطن بعض نقول الآن من خلال هاتين الآيتين استنبط علي رضي الله تعالى عنه أن أقل مدة للحمل ستة أشهر لو أن رجل انترك زوجته قبل هذه المدة وجاءت المرأة ووضعت وقالت أنا كنت حامل منه هذا ننظر لأنه لا يتصور مثل هذا الأمر يكون مدة الحمل أقل من هذه المدة وكذلك أيضا جمع الصديق رضي الله تعالى عنه بين آياتين من سورة النساء ليبين معنى التلالة ويقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخ لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مع قول الله تبارك تعالى يستفتونك في آخر الصورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نمر هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فقال الكلالة من لا والد له ولا ولد لا أصل ولا فرق وهذا من دقيق فهمه رضي الله تعالى عنه هذه الطريقة الأولى أو الآيات الدل على الأحكام نوع جاء الحكم صراحة وجاء النوع الثاني استنباطا، كذلك أيضا من أو تستفاد الأحكام من إقرارات القرآن يعني القرآن ينزل والناس يفعلون أشياء فلا ينكرها عليهم فهذا يدل على مشروعيتها لأنها لو كانت حراما لجاء الوحي ببيان قرمتها والإقرار إما أن يكون مجرد سكوت كما في مسألة العزل الرجل يأتي أهله فإذا قارب الإنزال ابتعد عنها قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل معناه يعني لو كان هذا العزل مقرما لا جاء جبنيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابك يفعلون كذا وكذا وهذا ممنوع فطالما سكت يبقى هذا في الحقيقة دليل على جوازه وقد يكون الأقرار بالثناء على الفاعل ومدحه كما في قوله تعالى تفهمناها سليمان فدل ذلك على أن الحكم الذي حكم به سليمان في الغنم أو في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم هو الأصح منا حكم به داود مع أن الله جل وعلا قال وَكُلْ لَنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا بطي أن نقول كيف تدل ألفاظ القرآن على الأحكام من حيث الجملة تدل ألفاظ القرآن على الأحكام إما بصفة الطلب المباشر للأمر أو النهي أو بالخبر المفيد للحقن يعني لما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده أمر يفهم منه وجوب الصلاة والزكاة ولما يقول لا تقربوا الزنا ده نهي يفهم منه خرمة الزنا وهكذا وقد يفيد الحكمة بالخبر المفيد للحكم الخبر المفيد فقوله تعالى كتب عليكم الصياد اي فرض عليكم الصياد واحيانا يكون ببيان ما يترتب على الفعل او الترك من ثواب او عقاب كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهذه هي دلاله ألفاظ القرآن على الأحكام بأن الأول كيف تستفاد من القرآن بيننا أن الآيات الدلة على الأحكام نعير ما جاء بالفكم صراحة أو ما يؤخذ بطريق الاستنباط سواء من آية واحدة أو بضم أيتين لبعض، وكذلك ما يستفاد بطريق القراءة أن يفعل الناس الشيء، والقرآن ينزل ولم ننكر عليهم هذا الفعل، ألا أنفاض القرآن فإنها تدل على الإختيار، إلا من جهة كونها أمرًا أو نهيا أو خبرا يظل على الحكم أو بترتيب العقاب أو الثواب على الفعل والترك كما رتب عليه ثواب فهو مطلوب الفعل وما رتب عليه عقاب فهو مطلوب, مطلوب الترك وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى تصنيف جامع نافع في هذا الباب اسمه الإمام في بيان أدلة الأحكام البيان في الإمام في بيان أدلة الأحكام وقد ألف عدد كبير من العلماء في مسألة أدلة الأحكام من القرآن أدلة الأحكام من القرآن يعني أوردوا الآيات التي فيها أحكام سرعية بحيث تسهل على غير الحافظ لكتاب الله عز وجل أن يعرف هذه النصوص ليرجع إليها عند بحث المسألة التي يريد معرفة ثقمها بذلك ينتهي التعليق على الدليل الأول وهو القرآن الكريم في المرة المقبلة إن شاء الله سنتكلم عن الدليل الثاني وهو السنة النبوية نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه الله تعالى أعلمنا اذا كان في اي استفسار تفضلوا نرجو ان يكون النور الساري موافقة الرسم شرط لصحة القراءة اذا فهي موقفة عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفة نعم لا ما نقول هي لو وافقت الرسم العثماني مع صحة السند وموافق في اللغة ولو من وجه إذا هي قراءة متواترة لما إحنا بنتكلم على القراءة الشدة وهي التي قرأ بها الصحابي قرأ بها الصحابي دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يفيد رفع الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول او يقول مشاعرك المرساري اقصد الرسم موقوف عن النبي وليس اجتهاد لا بارك الله فيك الرسم ليس موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه لانه هو الذي جمع المصاحب ولان لا يختلط الامر على الناس ويدخل من شاء في كتاب الله ما شاء اختار الرسم الذي كتب به المصحف ونسب إليه باعتبار أنه هو الذي اختاره فنقول الرسم العثماني باعتبار أنه منسوب إلى عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولكن قرأت إن الجمهور على إنه موقوف فماذا يقصدون أي موقوف على الصحابة يعني مثلا نقول قراءة ابن مسعود لا تنتقص في مسألة الرسم لا لا في الحقيقة موقوف يعني على عثمان موقوف على عثمان وليس وقفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقوف على عثمان لأن عثمان هو اللي اكتهت فيه طبعا بمقدار من الصحابة فكانت التجمع نريد انه يكون الكلام ان شاء الله واضحا لعدم الاسئله وإن كان في شيء بعد ذلك اثناء المذاكره الخلفيه يبقى نبدا بالدرساء المقبل ان شاء الله وفقنا الله واياكم الى رضاه وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد على ال وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته